يوم ويا يوم مهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي يوم ويا يوم مهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت اللي على لحراشي قلت لها مصوب أنصر هالدينا يوم ويا يوم مهات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت اللي مصوف على لحراشي. وريتنا همسا و وغان صر حدينا يما ويا هات الرصاصي حبي للباغ لا تخ العاسي يما ويا يمه هات الرصاصي حبي للباغ لا تخ العاسي ضرب الجناصي. راسو يا ام هادي الرشاشي قلبت لجنبه الصبح ماشي قالت المصوف على لحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يا ويا ام هادي الرشاشي طالبين نلجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على لحراسي قلت له مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه محل لك الكتوشه على ظهر المسلم بدل الخرطوشه يمه ويا يمه محل لك الكتوشه على ظهر المسلم بدل الخرطوشه قالت لي يمه لا تعمل طوشه قلت لها عامل والدايم الله قلت لها عامل والدايم الله يمه ويا يمه هاج الرشاشي طلبة لجنه من الصبح ماشي قالت المصوف على نحراشي قلت لها مصوب انصر هالدينه يمه ويا يمه الرشاشي طلبة لجنه من الصبح ماشي يا رجل على لحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا ويما ويا يمه هلت قولي اولادي يرزقهما الله بعد ما ماتي ويا يما ويا يمه هلت قولي اولادي يرزقهما الله بعد ما ماتي لا تقولي يمه زوجتك بتنادي الحور في الجنه لاجل الشهيدي في الشهيدي يوم يا يوم هاد الرشاشي طلبة للجنة من الصوب ماشي قالت اللي مصوب على لحراشي قلت لا مصوب أنصر هالدين يوم يا يوم هاد الرشاشي طلبة للجنة من الصوب حماشي قالت اللي مصوب على لحراشي قلت لها نصوب عنصها الدينات